حليان ي خ ر عقلك شو حليان مهضوم بعدك م ث ل الاول مهضومي روح ح ي ا ن ويخرب بيتك شو حياني مهضوم بعدك مثل الأول 「『ともだち!』<音楽>」「ともだち」「ともだち」「ともだち」「ともだち」「ともだち」「ともだち」「ともだち」「ともだち」 والله في ا ل م ا ن ك عم تتحلي ريتك تسلملي يا بطل م ن حد ممنوع تفل الليلي والعالي و ا الليلي السهر عشوائي ل ع حاسس اني في ع د م تاني يا ويلي و ي عيوقه منك صبحي ومش م غ ر و ب قلوب الصباح مالك ا ل م ا ن ك عم تتحلي ريتك تسلملي ه ت ط ل قلبي بدو ي ا ك تضلي ا ل ل ي دي ك ر م ا ل ن ي ا د ه ل ل ي ب د ه يحبك يا نياله اللي قاعد حدك شو عباده الكل بيتحدى يا نياد عم يرقص م ا ل ك ا ل م ا ن ك عم تتحلي ريتك اسلملي هالطل قلبي بدو اياك ت ض ل الليل ك ر م ا ن ي